هُلَكَ كَذَالِكَ آتَتْ كَآيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُصِيبُ وَكَذَالِكَ نُجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِمُّهَا وَلَوْنَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصدر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طيوع الشمس وقبل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا وَارْزُقْ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَبْقَا وَادْخُلْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوَاتِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ جَادَلَكَ أَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ ِ أَ وَلَ تَأتِِ بَيينَةُ مَا بِفُتُ فِي الأُونَ وَلَوأَن أَهلَ نَهُ بعَذَابِِّ قَابِِهِ لَقالَاوا لَ قَاالُ رَغَّنَا لَول فَأَنْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ إِنَّ مُتْرَبِّقًا فَتَرَبَّصُوا فَتَعْلَمُونَ مَنْ ضَلَّ صِرَاطَ السَّوِيِّ وَمَن